إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل اليوم اذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل اليوم اذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل اليوم اذ للمكذبين فباي حديث بعده يؤمنون